ويا قومي ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعون الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم انما تدعون اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله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 اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَقَاهُ اللَّهُ سَيَآتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّهُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدَوْا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ دَخَلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ دَخَلُوا أَدْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي لَيرَى فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّاسِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا فِيها إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب